بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ما يضل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده رسوله اما بعد فان أصلق الكلام كتاب الله وخير لهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار لا أنواع تحمل وأنواع تحمل الحديث ثمانية مرتبية كما أخيرت الأول السماع دوام الثاني الثاني الغراءة على الشيخ حفظا أو من كتابه أخواندني تلميذ لسر شيخ جاء أقر لحفظي بي أخواند يعني لكتابك نسيوتي نسخي كدوة بسر شيخك دع بيه أخواند ين بوي نسخ كدوة هر كامل لوانا بيت كخواندي لا لأصل كتابك بيت كاي شيخك يهاتشونيك بيت لوانا بسر شيخك دع خواندي أو بيوتر قراءة وهو العرض عند الجمهور للاي جمهور علماء بي عرض كابو عرض ما هي بمعنى القراءة على الشيخ وعرض كترش هي عرض المناولة عرض المناولة لما ارتبي مناولة لينسري فرق لانيوان عرضي مناولة لقل أم عرضشية عرضي مناولة قراءة تنهى مقابلين نسخي تلميذة نسخي شيخ أما أم أميكا لله هي فعلا عرضه لكن بالقراءة باقي النواب أسر الشيخ ده القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور والرواية بها سائغة عند العلماء روايات كدني حديث با قراءة على الشيخ لا يهموا علماء جائزة وسائغة وإيش بيكداوة إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم إلا لا يهندق لا كساني علماء رأي شاذ ينهبوا يعني خيان شاذا لا لم هندم مسألانا يعني شذاذ يعني متشددون في هذا الباب أما خوين الشاذن من حيث علميتيان ومن حيث علميا فلم لم باب الشاذن إلا عند الشاذن لا يعتد بخلافهم يعني في هذا الباب متشددون في هذا الباب كابو أجر كسيك تلميذ قرأ على الشيخ ثم روى عن الشيخ أو يذكر إشبيكلاو ورواياته السائعة إلا عند علماء نبيك إيشن بمنكروا؟ لحاشكاء عليه قال في التدريب شيخ أحمد محمد شاكر عليه سيطيل التدريب ده عليه ثبت عنه اجر أمر راس بيكوايا وهو أبو عاصم النبيل أبو عاصم النبيل شيخ إمام بخارية الصحيح ده رواياته هي ناي الضحاق بن مخلد أبو عاصم النبيل كريوات كدواء رواه الرامه هرمزي رامه هرمزي وعلد هكذا لوانيك باوري با قراء على الشيخ نيا وروى الخطيب عن وكيع وهروى خطيب بغدادي لوكيع شوا همان مسائل روايات كدواء أبي شوك أو روايا قال ما أخذت حديثا قط عرضا هيش حديث يمكن بعرض ورنقثوا عرض قراءة يعني بخيني بسر الشيخ در دوهاي وليه يعني حدثني اخبرني ان رويت عنه وعن محمد بن سلام بتخفيف محمد بن سلامش أنه ادرك مالكا والناس يقراون عليه مالك بن ي و تلميذ خندوي بسر شيخ كذا بسر مالك ده فلم يسمع منه لذلك لا مالك نبيس ولا برأوه لا برأوه وعرب على الشيخ نبوى محمد كوري سلام. وكذلك عبد الرحمن بن سلام الجمحي عبد الرحمن كوري الجمحي لم يكتفي بذلك تنهى وتأتي قراءة بزنية إلا السماع فقال مالك أخرجوه عني ذلك ندلوه وعرب قراءة على الشيخ نية ذلك ندلوه أخرجوه عني كابو القراء على الشيخ بمثابة السماع بمنزلة السماع يان لوكم ترى المهم روايه بأكريل كابو القراء على الشيخ كبيوت عرض سائغة عند العلماء إلا شذاته ومستند العلماء يعني ودليلهم دليل يانشيه كالقراء على الشيخ سائغة وأبي إيشي بأكريل حديث ضمام ابن ثعلبة وهو في الصحيح قال قيل حديثه ضمام وهو في الصحيح وهي دون السماع وهي دون السماع من لفظ الشيخ قال كم ترى لشي كم ترى لسماع مرتبية كم ترى لسماع وكو سماع نابع وكو سمعته نياء يعني وكو أونيكا من لفظ الشيخ بي بي سيد خد بي بس الشيخ ده فرقي هيا لحاشكا رقميك ومستند العلماء إشارة إلى أبي سعيد الحداد نقل ذلك عنه البخاري فيما رواه بسنده البيهقي في معرفة السنن والآثار وقول البخاري كما هو في صحيحه تحت باب ما جاء في العلم وقوله تعالى وقل رب زدني علما القراءة والعرض على المحدث القراءة والعرض على المحدث ما نصه بخاري لا كتاب العلم ده أميه ناوى واحتج بعضهم في القراءة على العالم هندق لعلماء أميان قلتها بلقى يستدلالين بمكهد وام حديثي ضمام بكري ثعلبة بحديث ضمام بن ثعلبة قال للنبي صلى الله عليه وسلم الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم يعني يعني بس في غنبري أخوة صلى الله عليه وسلم لقساعك أبي الشيخ رأيك الله أمرك أن تصلي الصلوات قال نعم قال فهذه قراءة يعني قال البخاري فهذه قراءة <تصفيق> على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر ضمام قومه بذلك فأجازوه يعني فقبلوا منه فأجازوه يعني قبلوا منه يعني أيوة تاني ضمها توا وصبي قام بريخواص الله سبحانه وتعالى دعاءه أشيته ونوقه وما فيه خويباسه أكاد أو نجليه وأجرن كابون بالجيك زور بقوته بقراءة على الشيخ كا إشي في أكاد وأوكيه عليه وهي دون السماع من لفظ الشيخ دون السماع من لفظ الشيخ يعني لسماع للفظ الشيخ بيستني مرتبك كم ترأوكو سماع نابت لا شرح نزهاء كانت شرحي نزهاء من قولك ابن عثيمين نقل ما كل لا شرحي نزهده نابتي لفرق لبين سماع وقراءة رحمه الله فرمي لأنه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله يعني بويا سماع بقوة رأ لانه ربما يقرأ عليه الشيخ وهو ينظر إلى زميله أو يدخل واحد إلى المسجد وتكون رجلاه قوية الواقع على الأرض كسيدات مزجوت وتفيحيت بون تنجي تنجبيحدات تحرك طلباهم يسير كن يعبانة كسير كن سير كن مشغول ابو الشيخ كقصاكة وحديث فيلتفد إليه والشيخ ما زال يحدث يعني سيدي أو أكان وبركنا الله يوى شيخي شيخ أخواني لكن إذا هو الذي قرأ التلميذ لكن إذا هو الذي قرأ التلميذ لا يقدر. ما يقدر يلتفد إلى غير القراءة أجل تلميذ بخواني أخواناتواني أجل طلبهي كيشات الجولة أخواناتواني وازق قراءة بخواني سيدي بكات بويا قراءة قوتي زيادة لا أو ك لكن يرد عليه لو عنيك سيج واردك وإعتراضك بقدر غلط أي باشا أي أمد شيء أكيد أن الشيخ ممكن يأتيه النوم وينامه تلميذك أخوانك كتبك بدستي الشيخ شيخك منعسانا جان مشغولة جالوها يا أخواني الشيخكا مشغولة بأخلي ومشغول شونيكا وسيشتيكا هذا الغيقلي ده خوأي قريت أردت شي لكن نريد عليه أن الشيخ ممكن يأتيه النوم وينام فإذن ليست إحداهما بأولى من الأخرى الشيخ بن عثيمين لنظام بأور رواية قراءة على الشيخ لا مهم لا سماع وسماعيج مهم ترنية لا قراءة فإذا ليس ذي أحدهم بأولى من الأخرى الواقع أن الغفرة تكون من الشيخ وتكون من التلميذ ولهذا ممكن أن نقول إنهما سواء يقمر تبعها ومذهب بخارية وقديم لا متقدمون مذهب فرق لبين قراءة وعرض أن لكل بابي لصاحب بخاريه النابضي بل حافظ ابن حجر لا مرتبه كنم نقر على الشيخ سيم وشوارم دا يا هي كم شيء سمعته دوم حدثني سيم قرأته قرأته على الشيخ وهروها بوشوا يعني حافظ بن حاجات ترجيحي أو أكاد كام خراءة دوما يا عفوا سيم على نزها وهي دون السماع من لفظ الشيخ حافظ بن كثير شوية الله وهي دون السماع من لفظ الشيخ حلقة واشتعامل لك لكن جنك علماء متأخر وعن رشل نسلي كقراءة حكو سمعني من لفظ الشيخ وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب أنها أقوى أمام مالك وإمام أبو حنيفة ومحمد كري عبد الرحمن كري أبي ذئب ابن أبي ذئب محمد كري عبد الرحمن كري أبي ذئب ألين, ألين أنها أقوى يعني قراءة أقوات للسماء وقيله ما سواء أو رأي أبو كباسم كت ويعزى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة وإلى اختيار البخاري يعني أمانا علين حجاز كان كوفة مالك وأهل مدينة وبخاري أمانا علين قراءة على الشيخ لقل السماء يعني كيف مستغايا والصحيح الأول حفظ ابن كثير أويك صحيحة أويك القراءة دون السماع وعليه علماء المشرق علماء المشرق إسلامي لسر أواتشنك قراءة قراءة كم ترى لشي قراءة كم ترى لسماع لحاشيك شيخ أحمد محمد شاكر أليه القراءة هي أولية القراءة على الشيخ، القراءة على الشيخ تسمى عندهم عالضن قراءة للاعُلَماء بيوت العبد وهي جائزة في الرواية سواء في ذلك أكان الراوي يقرأ من حفظه أم كتابه راوية الميثاكل لا حفظي بخوانة بس الشيخ ده يعني كتابك بشرط أن يكون سواء في ذلك أكان الراء يقرأ من حفظه أم كتابه أم سمع غيره يقرأ كذلك على الشيخ يان قوي لك بسر الشيخ دا أيخينه أم قوي بشرط أن يكون الشيخ حافظا لما يقرأ عليه ومرجع كاتي كبسر الشيخ دا أيخين ريت الشيخ كان حافظي حديثة كان بيت أو يقابل على أصله الصحيح كاتي أيخين نسخة كيخو إلى بردس دا بيت أجل شيخ نسخك يخوي لبردش دابت كبسريد هذا خيام قيدينيا أو يكون الأصل بيد القارئ ين أصل شيخكام بدرس شيخ كوابي بدرس قارئ كوابي أو بيد أحد المستمعين الثقات ين بدرس شيخك للشيخ كانوبي طلب الشيخ كانو شيخك كوابي كابو أجر شيخ خوي حافظ ب أجر نسخك بدرس خويو ب أجر أصلك بدرس الميلدك ب أجر أصلك بدرس سقيك كوابي تلامي إيش فرق كينيا؟ إيش قال الحافظ العراقي وكذا إن كان ثقة من السامعين يحفظ ما قرئ وهو مستمع غير غافل فذلك كاف أيضا. يان اقر نسخنا به. يشجلا مستمعين جوجرا كانت كان حافظ به. ثقة به حافظ به. كاتي تلميذي فلاني أخوانه أم أجي بس؟ نقله السيوطي في التدريب وأقره. وهو عندي غير متجه أحمد محمد الشاكلة. ألا؟ أما رأيي صحيح نيا. قبول نيا. يعني غير مقبول. لأنه إذا كان الشيخ غير حافظ لرواياته. أقر الشيخ خوي حافظ نبي. حافظ رواياته كاني خوي نبي. ولا ولا يقابل هو. قوي مقابلنك سيرك ثبقي خوينك أو غيره على أصله الصحيح ين غير شيخ خوي فالبتلبيك ترتما شيء أصله شيخ نكد وكان المرجع إلى الثقة وكان المرجع إلى الثقة بحفظ أحد السامعين كانت الرواية في الحقيقة عن هذا السامع الحافظ أما اعتماد أجدبك السر كسي تري الثقة كحافظة هو قالير وبقايا الروايات أكلا الشيخ والنبي لو كسبك حافظوا جوا وليس عن الشيخ المسموع منه هو روايته كلا شيخ كونية هو لو رواية وهذا واضح لا يحتاج إلى برهان أما زور واضحة فيوستباتينيا فيوستبا بلجنيا كانه لا شيخ أحمد محمد شاكر مسألي في قطعية وريوانية لشيخك وقال الحافظ ابن حجر في باقي الصور <تصفيق> نعم ما دام الشيخك سيقي برايكها هي توا <تصفيق> أي طبعا وقال الحافظ بن حجر في باقي الصور ينبغي ترجيح الإمساك أي إمساك الأصلي في الصور كلها عن الحفظ لأنه خوان حافظ بن حجر هذا همو غير اوانيكا كباسكرا ينبغي ترجيح الإمساك قطع هذا الباب او سد هذا الباب إمساك الأصلي في الصور كلها على الحفظ يعني اعتمادنا تصير حفظ بو لبلوها خوان خيانة كاره لو أشتاكت لبيد وقوانيها تقول لبرشاوة بيكا والرواية عن الشيخ قراءة عليه بلام روايات للشيخ وبلام بطريق قراءة على الشيخ رواية صحيحة بلا خلاف في جميع ذلك لها مو بس ما يعني أتوانيد بطريق قراءة روايات كل شيخوا إلا ما حكي عن بعض من لا يعتد به كما قال النووي أكو لو ما بسكت لا لما اتنكع عليك وعنك النووي هندي بس قدوه وممن خالف في ذلك وكيع لو لوانا وكيع قال ما اخذت حديثا عرضا قط حديثا كان باء طريق عرض ونجد وإلا سمعنا به وحكى في التدريب ان بصحتها عن كثير من الصحابه سيوطي يعني قولنا قول تدوان سل او كوا رواية بطريقة القراءة صحيحة عن كثير من الصحابه والتابعين ثم قال ومن الأئمة يعني القائلين بالصحة او عالمان أو إماماني كوتوانا الروايات بطريقة القراءة طريقيك الصحيحة ابن جريج عبد الملك كري عبد العزيز كري جريج والثوري وثالسفيان وابن أبي ذئب وشعبة محمد كري عبد الرحمن كري أبي ذئب وشعبة والائمة الأربعة وابن مهدي عبد الرحمن كور مهدي وشريك القاضي والليث ليث السعد وأبو عبيد القاسم السلام والبخاري في خلق لا يحصون كثرة إجماله زور لا رج ماردن و أو نذور نجماردن ناين كبعورن بوهايا كطريق قراءة طريقك صحيحه والروايات في أقرب وروى الخطيب عن إبراهيم بن سعيد أنه قال لا تدعون تنطعكم يا أهل العراق العرض مثل السماء يعني تكي وازلا أم تشد ذنايا أهل العراق عرضك وكسماع وقراء على الشيخ وكسماع عيد فرقيشان وستدل الحميدي ثم البخاري على ذلك بحديث ضمام بن ثعلبة إمام الحمادي، باشا البخاري، بس الدليل أن كذوبه حديث ضماموا، ضماموا، ضمام لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال كاتي عتبة في غنبريخة صلى الله عليه وسلم وتويتي إني سائلك فمشدد عليك من أي في غنبريخة صلى الله عليه وسلم برسالك ليكم بلام برسالك شن الله برسالك جوابقيم أبي بطن يعني شواز زغل تنوطوا الج جو دواي جابي كدوا صلى الله عليه وسلم ثم قال أسألك بربك أمت شدة كيا يعني شيء دوا أسألك بربك ورب من قبلك آه الله أرسلك أو الشواء ضبطي إيش شوي كدوا الحديث يعني إلى آخر الحديث في سؤاله عن شرائع الدين برسائل هندق لا مسألة دينية كان كدوا فلما فرغ قال آمنت بما جئت به وانا رسول من ورائي وثمن لذاوي خلقانكم لناو كصاركان يخمن ام بيامم بوخو بوا انتيش وانا رسول من ورائي فلما رجع الى قومه اجتمعوا اليه فابلغهم فاجازوه حوالي 1000 اما في غبره خاص الله عليه وسلم واموت ابو شوايوت قبلوه من اسلموا وَرِيَانَجَتُوَلِي وَبَوَطَرِيقَهَا مُصْرُمَهَا بُنَى مش براسي بطلقيش قاطعة بطلقيش قاطعة لسنا مسألة قراءة روايات بقراءة درسته وأسند البيهقي في المدخل عن البخاري قال قال أبو سعيد الحداد إمام بيهقي لما دخله ناوية إلى بخارية ورحمه الله قال أبو سعيد الحدّاد عندي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة على العالم على العالم فقيل له يعني فقيل له ما ما هو قال قصة ضمام بسرهتك ضمام كوتيتي الله أمرك بهذا قال نعم وقد أخذ البخاري لذلك بابا في صحيحه في كتاب العلم وهو باب القراءة والعرض على المحدث وقال الحافظ ابن حجر في الفتح حافظ لفتح على وقد انقرض الخلاف في كون القراءة على الشيخ لا تجزئ أو كواب يشتر علماء ينود قراءة على الشيخ جائز نيا روايات باقرة على الشيخ جائز لا علقوا خلافاً ما انقرض ذكرته وإنما كان يقوله بعض المتشددين من أهل العراق هنديك متشدد لسأله سألة لأهل العراق وينوتوا أما عس خلاف نما على الشيخ ولا فاذا حدث بها يعني بالقراءة وطريق قراءة على الشيخ يقول قرات أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه ام الفاضل لكاتك كقراءة بد أمانة بكران يا علي قرأت على الشيخ. يا إنا ليقرأ على الشيخ الفلاني وأنا أسمع، فأقر به. أقر به جنين. يا المشكلة قرأ على فلان وأنا أسمع. يا إنا ليأخبرنا لفظ أخبرنا. يا إنا ليحدثنا بلام حدثنا بمطلقين. شنك حدثنا لفيشترى بوشيا بوسمع. حدثنا بلام قراءة عليه. يعني الشيخ الفلاني حدثنا بالله قراءة عليه أو, أو قيذيب داني ليرا حافظ بن كثير او هبا هموي بيكوه هناو هموي بيكوه هنا بالله لنزهد شوني كده الشيخ حافظ بن حجار تفريقي كده لبيني شيء لبيني كسك قرأ بنفسه وكسك قرأ على الشيخ وهو يسمع كم فرق الحافظ في النزهه بين قرات كلمي قرات كلمي قراتوي بمرتبه دانا يعني مرتبه كم سماعه مرتبه دوم حدثنيه مرتبه سي قرات قراته بتنها قرات بتنها وبدانا لمن قرأ بنفسه على الشيخ فرقي كذا لمن قرأ بنفسه على الشيخ وبين قرانا سيكا حافظ ابن حجر قرأتو لقل قرأنا لقل أخبرنا امانا جوازك أخبرنا وقرأنا بيق ما تبدأنا طالما عند المشارقة فجعل الأول من المرتبة الرابعة والثاني من المرتبة الخامسة الثالثة الأرابعة يا كم سمعت دوام حدثنا سيمتشيها لا شو قرات, قرأت, قرأت. يعني شيء أخذ سمعت حدثني لا حافل لا نزهه خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص خلاص لمن قرأ بنفسه أما بينجم قرأنا عليه أن أخبرنا هذا شيء ليك مرتبعه مرتبع فرق الحافظ في النزهة بين قرأته لمن قرأ بنفسه على الشيخ وبين قرأنا عليه وأخبرنا أنه ليك مرتبعه فجعل الأول من المرتبة الرابعة والثاني من المرتبة الخامسة كوبيصت كهيا فاذا حدث بها يقول قراته يسلم بهم قراءه جاء كسي قرأ بنفسه الذي يشتري لقال قرأ على فلان وأنا اسمع ين اخبرنا ين حدثنا حدثنا قراءه عليه امنا همو ان لا قرأته كم تريد أخبرني سيما آه. للا يحافظ ابن حجر وهذا واضح فإن أطلق فإن أطلق ذلك جاز عند مالك للا مالك ولا بخاري وياح بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيين ومعظم الحجازيين والكوفيين حتى إن منهم من سوغ سمعته هلا عند عندك شنو كان السمعته جرست؟ أتواني بهرها مؤمنة حكم كيت وفرق نية نلّي نيوان قراءة النيل يوم سمع فان أطلق ذلك بنو بلي أخبرني حتى قراء إشبه قرأت على الشيخ ثم عليشي أخبرني أخبرنا حدثني حدثنا حد عندك يا سمعته يعني فرق للنوان أخبرنا وحدثنا وحدثني وأخبرني وسمعت وقرأت على الشيخ هيتش ني أوانا لا, لا يأوانا مالك بخاري ومجموعي فمطلقية واني بي بي ومنع من ذلك أحمد ومنع من ذلك أحمد إمامي أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي أما نابت ما قولي دوما نابد والثالث هو نابد مطلق بهني بلم أتواني با مقيد بهني والثالث أنه يجوز أخبرنا أتواني بقراء على الشيخ ولا أخبرنا قراء على الشيخ ولا أخبرنا ولا يجوز حدثنا حدثنا بقراء بأكارنات وبه قال الشيخ وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين لزور بين محدثنا وأما نقل كلاوة كابو فرق كلاوة لنيوانشي يوانشي لن يوان أخبرنا وحدثنا أقل حاشية كنتما لا حاشيه كان فاذا حدث بها يقول قرأته هذا هو القول الأول في الرواية بالقراءة على الشيخ وبماذا يعبر الرابع عنها عند الروايه دوام فإن أطلق وهذا هو القول الثاني ما قول دوام كتية أو مطلق سيم يعني القول الثالث في الرواية بالقراءة على الشيخ وبماذا يعبر الله عنها عند الرواية يعني بل الله أخبرنا بل الله حدثنا قم تفصيلك؟ لما شينه سلاوا والله شينه سيمان هو هو سيمان بس, بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. بس. سيمان هو فعلا شينه ابن احمد حمد الشاكره وقد قيل ان اول من فرق بينهما ابن وهب يعني حافظ ابن كثير الله وترى وكا يا كم كسيك تفليقي لنيوان أخبرنا وحدثنا كدوة فرق بينهما أي بين أخبرنا وحدثنا يا كم كسيك كفرق لنيوان يا نكدوا عبد الله كريوهبة إيه بابن وهب يعني عبد الله ابن وهب قال الشيخ أبو عمرو يعني ابن الصلاح وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج بيش أبيش بيش عبد الله كريوهب ابن جريجيش تفريقي كدول نيوان أخبرنا وحدثنا والاوزاعي أوزاعي شهربا قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث يعني التفريق بين أخبرنا وحدثنا أو غالبة أهل الحديث يعني سفرق النيوان أخبرنا لقل شيئا كان لقل حدثنا بالله ما بقى شما رجي لتها بعنا لمتقدمنا شون كمتقدمون فرقنا كدولة. متقدمون بلين أنباءنا بلين أخبرنا بلين حدثنا يكشل لهم الله لم تأخذ بيني أو بزانا يا على الشيخ، يا إجازة يا إجازات ينشي ينقراء على الشيخ. بلين حدثنا يا أن سمعت أو إملاء لدمي الشيخة كبيس بينا. وهو الشائع الغالب على أهل الحديث الراوي إذا قرأ الراوي إذا قرأ على الشيخه وأراد أن يروي عنه فلا يجوز له ابدا على الصحيح المختار على الراجح يعني أن يقول سمعته. ممكن يبيس توأ أم ولا شيء أن يقول سمعته لأنه لم يسمع من شيخه فيكون غير صادق في قوله هذا. رأزناك أجر بليس سمعته. وإنما الأحسن أن يقول قرأت على فلان وهو يسمع. خندمو أو ديفيس إن كان قرأ بنفسه أجر خويه خديتي أو قرأ على فلان وهو يسمع وأنا أسمعه خندرا بسر الشيخ ده جيلابو ومنش جملابو ان كان إن كان القارئ غيره أو نحو هذا مما يؤدي هذا المعنى يعني من الألفاظ بهلفظيك تر أم معنا بجانب وله ايضا أن يقول أشتواني يكشترش بغير بغير حدثنا فلان بقراءة عليه أو قراءة عليه يعني كسر خلال دي حدثنا يا حدثني قراءة عليه أو أخبرنا كوتي أخبرنا تويت الأبي ما أما قراءة أما المتأخيرون دعوة اخبرنا أخبرنا سمعني تشيء قراءة يعني اجازيك لمولادي واخبرنا كذلك لو اني مع ما ما شيء هبت وله ايضا ان يقول حدثنا فلان بقراءة عليه يعني تقيدي حدثنا ابن عليه او قراءة عليه وأخبرنا كذلك يعني نقيده كما قيدنا حدثنا بل حدثنا فلان بقراءة عليه وهاروها بلغ أخبرنا فلان بقراءة عليه أخبرنا فلان قراءة عليه لو شيء ما بس الشيء أو بمعنى كذلك هرشن خويلا متأخرون وتد أخبرنا يعني شيء عن القراءة أو الإجازة واختلف في جواز الرواية في هذا بقوله حدثنا أو أخبرنا بالإطلاق من غير أن يصرح بالقراءه على المروي عنه فمنعه بعضهم وأجازه آخرون بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين يعني لودى خلاف يعني بمطلقي قبل حدثنا ين أخبرنا بلا في هذا الله واختلف في جواز رواة في هذا بقوله يعني لم لم بابته كشي يعني القراءة على الشيخ رح حدثنا ين أخبرنا بمطلقه من غير أن يصرح بالقراءة على المروي عنه فمنعه بعضهم هندي قطعنا لعلماء النبي بولي حدثنا ين أخبرنا إلا بولي حدثنا فلان بقراءته عليه أو قراءة عليه أخبرنا فلان بقراءة عليه أو قراءة عليه بوشوا. بل حكاه القاضي يؤجاهه آخرون. هند كيش وتينا درستا. بل حكاه القاضي عياض عن الأكثرين. قاضي عياض جتي درستا. حدثنا أخبرنا درستا. بل راجحشيا والصحيح المختار عند المتأخرين من الحفاظ إجابة قوله أخبرنا. أخبرنا بمتلقي درستا. أخبرنا لا متأخرين بقراءة على الشيخ شيء قرأت بنفسك على الشيخ أو قرئ على الشيخ وأنت تسمع ينهاك شكله أنا بيض. ومنع قوله حدث ولم حدث لنا حدث لنا بقراءة وممن كان يقول به النسائي نسائيك كلامنا كبار رب التفريق بين أخبرنا وبين حدثنا وهو مروي عن ابن جريج والأوزاعي وأول من فعله بمصر عبد الله بن وهب كابو يسأو أولي أو أولي عبد الله كري وهب أولي حقيقيا إضافية إضافية يعني أول من قاله في بمصر يا أول من فعله بمصر هو بس كيف يشتري ش ابن جريش أو زعي كابو اوليكي ابن وهب أولي حقيقيين أولي إضافية بالنسبة إلى مصر هو أما مطلقا نعم بيش أبيش متلاوة ابن جريج وعنوة كان قال ابن الصلاح الفرق بينهما صار هو الشائعة الغالب يعني فرق بين أخبرناهم حدثنا أو ابوتاء مشهورة أو ابلاو ابوتاء الشائع الغالب على أهل الحديث والاحتجاج لذلك من حيث اللغة من حيث اللغة عناء وتكلف يعني قلت بيت بيت فرق يعني هيا حدثنا فرق يعني هيا أو والاحتجاج لذلك من حيث اللغة عناء وتكلف بلى أخبرنا معناه شتى ترى حدثنا معناه شتى ترى ترى سواني هذا شيء مترادف من حيث الاستعمال. أخبرني حدثني. أخبرنا حدثنا. نتيجة يعني أكسته. هذك هتونة موتين باله فرق الشيء هي. للعين متأخرين خويلة لغج ذا فرقية. الله محاولة كدين نبويب الله لللغج ذا فرقية. أو تكلف. فرق أني في الاستعمال. وخير ما يقال فيه هلا وبعض بلانشيا إنه إصلاح منهم. أمع علماء دانا أبو تفريق اصطلاحي كام كلمين دانا أبو أو دانا أبو أبيتر إنه اصلاح منهم ارادوا به التمييز بين النوعين ثم خصص النوع الأول بقوله ثم خصص النوع الأول بقول حدثنا لقوة إشعاره بالنطق والمشافهة يعني حدثنا بابلين سمع دانا أبتشيو حدثنا نوع مش بو أخبرنا. ومن أحسن ما يحكي عمن يذهب هذا المذهب ما حكاه الحافظ أبو بكر البرقاني ليك لو أشته خراسان يا ولو بالقاني ك بكت ذهبك التفريق ذهب كالتفريق للديوان أخبرنا حدثنا ولكن أويك بكر البرقاني روايته كدواء عن حاء عن أبي حاتم محمد بن يعقوب الهروي أحد رؤساء أهل الحديث بخراسان خراسان کیه؟ است مشهد. مشهد قویت. بله، خراسان یک جوره معنایه و مشهدش مرکزه کیه. یعنی برشکل افغان و ترکمستان و ایران و آمازونشی پیو تره و خراسان جغرافیایی جوره بوده. بله، چکی خراسان مشهد. احد رؤساء اهل حدیثی بخراسان أنه قرأ على بعض الشيوخ يعني أم أبو حاتم، محمد بن يعقوب خوندوتي بسر شيخ هكذا عن الفربري صحيح البخاري لا من طريق فربري صحيح البخاري طبعا ناقلكان فربريا لا بصر شيخ للشيخ كان أخو عندي أم أبو حاتمة لا للريقي في ربري وصحيح بقري ونقولك وكان يقول له في كل حديث حدثكم الفردري له مو حديث يقده أيوه حدثكم الفردري فلما فرغ من الكتاب كاتك لك كتيبك أبو يوا أم شيء أبو حاتم لدوائك ثوابني كتيبك شيخك أو يذكر أنه سمع الكتاب من الفرابري قراءة عليه لك وتعيد وتي قراءة عليه كوتي قراءة عليه أبو حاتم لابدوا مذهبي وآيكا دوش جوازت حدثكم الفرابري أميش يسأل الله قراءة عليه فأعاد أبو حاتم قراءة الكتاب كله هم كتابة قيدوا بارك دور بناء أن التفريق بينه قراءة عليه وبين حدثكم وقال له في جميعه أخبركم الفربري حدثكم إلا والله فالله أعلم وهذا تكلف شديد من ابي حاتم الهاروي رحمه الله الله ما تكلفة تعزخوا عن دعيتي أخوة كيش يقع بلا بلت دعيه شيء. شي بلا أخبرنا بلا هو ديباريك ولتوا فرع إذا قري على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي أقر تلميذ خريندي بس الشيخ دا من نسخة وهو يحفظ ذلك أقر همو أويكوا بسر يا أخوان ريتوا حافظ بوبوي أوشتيكشاك فجيد قوي وإن لم يحفظ أقر حافظ نبو طبتي صدر نبو والنسخة بيد موثوق به. بلام أو نسخه كوا أو كأخري كسيك فكذلك على الصحيح المختال الراجح يعني يعمل به. ومنع من ذلك مانعون وهو عسر. حدك إيش تناشت وناب. الله ما قرص يعني حق إجازة لم تكن النسخة الا بيد القارئ وإن لم يحفظ والنسخة بيدي موثوق به يعني أجر نسخك بدس شيخ ونبي بدس كسيكي موثوق به أجر أبو باش أجر أبو فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ إلا نسخيك بدس قارئ بدس كسي ونبي وهو موثوق به بلام أوشخوي الثقابة تلميذكش فصحيح أيضا أي صحيح يعني بس تلمي ذكاء، والله ما حقيه منعهاي، حقي منعهاي، فإن لم تكن نسخة إلا بالتي بي... إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به، فصحيح أيضاً. طبعا ما أجر شيخك أخوي حفظ نبع، والله ما شيخك حفظ يهباء، والله ما هن لواني لوانيش تدا بيدبشت، كم يعني نادرا أما حقي جازيها، والله ما قال هالحفظ نبع، بي. هو بيقول سيأخوي هالشيء بلا الشيخ كنازاني. بويا وما من نلعبه كده فرع ولا يشترط أن يقر الشيخ بما عليه نطقا مرجنية تهاتي قبل نعم كذلك بليويا بليويا تواوة عيبنية بيستملت إيش تيزناك أصلًا إيش ولا يشترط أن يقر الشيخ بما قر عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور. وقال اخرون من الظاهري وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك. بلى تواه نك من نطقه من استنطاقه. بلى تواه أو في وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباح. أمانة لعلماء أبو إسحاق الشرازي وابن الصباغ أبي سنطاك وسليم الرازي وهم من الفقهاء وكل حاشكات وهم من الفقهاء الشافعيين كما ذكره ابن الصلاح قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجوز الرواية أقسناكات شيخ هو الرواية درزني نبي الروايك إليه بلام مادرم خونت او بسريا و مادرم نسخه كد پييه عملي پيبركي باخت نه تواني كي بلام تواني عملي پيبركي با شو كم شافعي مذهبن شافعي مذهب كن ل مسئله حديث مرسلا مذهبيان چونه عمل و رجيران برام حديث ضعيفه بوي علاش چي قال ابن الصباغ برام خويه شافعي وانيه لبي تنده شونه شونه خوندم هلي ربو و نبو هلير المرسلة خير من مرجدان أو شافعي أو عنكوا وكو السعيد يكون مسيبا يا السعيد مسيب يا أوانيق أوان كدراسة تتبعي حدك تكني كده قال ابن الصباغ إن لم تلفظ لم يجوز لم تجزي الرويات ويجوز العمل بما سمع عليه كأبو يجوز للراوي أن يعمل بما يسمعه ممن يقرأ على الشيخ لكن السنة ذاكية هالشي ضعيفة فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ وهو وحده حدثني فإن كان معه غيره حدثنا وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأه غيره أخبرنا قال ابن الصلاح ها وهذا حسن فائق بني عالي أمشري كتشاك أن فرعيه نوى علي ابن وهب عبد الله يكون وهب وحاكم وتويانا فيما قرأ عليه الشيخ يعني الشيخ يملي يقرأ وهو وحدة ترمي ذكر خوي تاني أبو أو كات على حدثني فإن كان معه غيره قال خوي تاني أنا أبو دوب ساب هزار هاشن يابون علي حدثنا وفيما قرأ على الشيخ وحده خوي بخنه لا اخبرني اخبرني فان قرعه غيره الله يخبرنا فان شك اتى بالمحقق وهو الوحده اجر نساني ختني يا ابو يتاه أجر نزاني خدتنيابوتها ينكسر كده جلابو. بقول منا لبيت الشهد أو الرئ أو ريعتك كاتي خوي وثناء ليدبيس ولا شيء خكي ينكسر كده جلابو. فإن شكه أتابع المحقق كامين محقق وهو الوحدة حدثني أو أخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي. لاي ابن صلاح لا بيهقي ختو يا خدتنيابوتها كسر كده جلابو. كامين محققة. هرخو تربيته، هر كابو ما دم نازيك أصل لقالابوي عندنا، هربله حدثني. لا تيجك شو، بله حدثني أو حدثنا، بله حدثني. بلعني كم هو هرشيا، خود هبيته. هر أما ابن صلاح بيهقي وعلي وعن يحيى ابن سعيد القطان يأتي بالأدنى. يحيى كريس سعيد القطان الله ما ملا يحدثني، بله حدثنا وأخبرنا. شنكا أويًا محقق. با خودها بذش. چه الله، چه الله بتویی و تو شیخ. شو ک حدثانی جورت ره. بلاه حدثنا. شوگان مظنونا. لو عناه خود تانیان نبوی بیتی. کسی که دل جلب بوا، شیخ سیکدو. فرآمد را عیش معقولت ره. بتا شی دل بیرد بولا حدثانیان حدثنا. بتا او کات بلاه حدثنا. بلاه حدثنا، بوي مرتبی کمتر بید. وهو حدثنا أو أخبرنا قال الخطيب البغدادي وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافه أمشتنيش مستحبة أي نواجب نيا شتكي بشنسرح عشية كم؟ يعني أو يه فرع قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ عليه الشيخ يعني أن الحاكم أبا عبد الله صاحب المستدرك على الصحيحين يذهب إلى الفرق بين حدثني وحدثنا فرق كذلني حدثني وحدثنا وكذلك بين أخبرني وأخبرنا وسبقه إلى ذلك عبد الله بن وهب المصري صاحب مالك و عبد الله بن وهب الشمان مذهبي أبوا فما توهمه عبارة المؤلف قال لعبارة كم مؤلف أكبر كوري ثواء نسيتشي فرع قال ابن وهب والحاكم يقول قال ابن وهب والحاكم يقول من أن ابن وهب نقل عن الحاكم قال ابن وهب والحاكم يقول ولي تيقيك ابن وهب نقلك ذلك حاكم قال ليست على ظاهرها ربما الشيوانين بل قوله هو الحاكم معطوف على ابن وهب جملة كم بس عطفة بوايوج عطف كدا و. لمطلق الجمع قال ابن وهب وقال الحاكم عيسى عقر عباركي ابن كثيتون بوايا قال ابن وهب والحاكم يقول نواه يعني تا قال ابن وهب وقال الحاكم ايضا مشكلة بواوض عطف فكرة بس قال ابن وهب والحاكم يقول وعزاني كشية ان ابن وهب ينقل عن الحاكم ويكون الحاكم شيخ لابن وهب رواني فما توهمه عبارة المؤلف من أن ابن وهب نقل عن الحاكم ليست على ظاهرها بل قوله والحاكم معطوف على ابن وهب وجملة يقول فيما قرأ عليه الشيخ إلى آخره هي مقوله قال ومفعوله كما هو كما هي موضحة في المقدمة لابن الصلاح قاله الشيخ عبد الرزاق همزة أقول عبارة ابن الصلاح عن الحاكم نصها قال يعني الحاكم الذي اختاره في الرواية وأحِدَّهُ عليه أكثر مَشايخِ وأئمة عصري أن يقول في الذي يأخذه من المحدث لفظاً وليس معه أحد حدثني فلان حكم الله أويكوا ترجيح أكم ومشايخ خملاس البني واويكوا كسل أجر للفظ الشيخ كا خوي بيستي بل حدثني فلان وما يأخذه من المحدث لفظاً ومعه غيره بل حدثنا شيء حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه بل شيء أخبرني فلان وما قرأ على المحدث وهو حاضر بل شيء أخبرنا فلان ثم قال وقد روينا يعني روينا بسندنا نحو ما ذكره عن عبد الله بن وهب صاحب مالك رضي الله عنهما وهو حسن رائق فإن شك في شيء أجل شك تهبوا أنه من قبيل حدثنا أو أخبرنا أو من قبيل حدثني أو أخبرني لتردده أنه كان عند التحمل والسماع وحده أو مع غيره لاتيكتش نازل خدتنياويتا كسد لقلبه ولا كارد أو للشيخ شيخ كبسوا فيحتمل أن نقول فيحتمل أن نقول ليقول حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل حدثني أو أخبرني أو هاضره حدثني أو أخبرني حدثني بويا كاكسيكد يعني خد لأخذ الشيخة كد بيستوتا بلان نازني كاكسيد لقلا بويا حدثني أو أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل ولكن ذكر علي بن عبد الله المدين الإمام عن شيخه يحيى بن سعيد القطان الإمام فيما إذا شك عن أن الشيخ قال حدثني فلان أو قال حدثنا فلان أنه يقول حدثنا وهذا يقضي فيما إذا شك في سماع نفسه في مثل ذلك أن يقول حدثنا وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة يعني أما دري أخذك حدثني قولت حدثنا وحدثنا على أنقص مرتبة فليقتصر إذا شك على الناقص ما دام شكوكو مان كم ترى أو لأن عدم الزائد هو الأصل ناقص شيئا أصل زائد أصل نية وهذا لطيف يعني مسألة علمية دقيقة ثم إن هذا التفصيل من أصله مستحب أم تفصيلها الأصل ان يعني واجب نية مستحب وليس بواجب حكاه الخطيب عن أهل العلم كافه فجائز إذا سمع وحده أن يقول حدثنا أو نحوه نحوه لجواز ذلك للواحد في كلام العربي بويكس وجائز بويكش إذا سمع في جماعة أن يقول حدثني هل أجربوني مناه؟ لا جماعتك يشترى حدثك تبيش بوي حدثني شو مش مشكلة يعني. هل إشارة ماذا بجماعتك بوي حدثني؟ تويش كلواني كواحد دثك. لأن المحدث حدثه هو حدث غيره بتوش وتوه بأوانش وتوه أتوانى بري حدثني. بلى ما يكشف ده. لبيد نشى أجر أما أجر تفريقي بوب إصطلاح. بيس لجر إصطلاح يقوم ده كتب المت كتب المتقدمين بلى كتب المتقدمين لا يصح لمن لمن يرويها أن يغير أن يغير فيها ما يجده من الفاضل المؤلف أو الشيوخه في قولهما ملاحظة بقوة راسة أتواني يوكو مستحبك اشتكبكي واجبني أتواني حدثنا وحدثني بكاربلي بلى ناتواني لا أتواني كتير الروايات كتب كان بون منع حدثناه حدثنيا أخبرني أن أخبرني الفاضي متقدمين بجواري كتب سبوا خود عنها هتشكيه بكى فلام لا كتب مصنفه شون نسلاوات كتب المتقدمين لا يصح لمن يرويها أن يغير ما فيها ما يجده من الفاضي المؤلف أو شيوخه في قولهم حدثنا أو أخبرنا أو نحو ذلك بغيره لا تواني بجوارته بكلماتي وإن كان الراوي يرى التسوية بين هذه الألفاظ ولو تو لو أنجب كبر جائزيشا طالما هالناتواني أوان تعذيب على سبيل الحكاية بهني باحتمال أن يكون المؤلف لبروا أو كسي مؤلف كتاب كينوسيا أو شيوخه ممن يرون التفريق بينهما فج ممؤلف شيخ كانجي لو أن بل كوا فرقا كتب لنا حدثنيا حدثنا أو كيما مسلم أم مسلم شان الدين حديثي الله حدثني يعني الله حدثنا تفريقك علي بلا يوم مبسطة عند العلماء مبزني لا مبزني حدثنا حدثنيها الشيخ بيني مبزني ولا يوم فإنه لا يجوز للراوي إبدال أحدهما من الآخر وإن كان الشيخ ممن يرى تسوية بينهما جاز للراوي لذلك لأنه يكون من باب الروايات بالمعنى هكذا قال بعضهم وقال آخرون بمنعه مطلقا عندك تنهر نابت لأن هذا العمل ينافي الدقه في الرواية أخي تشونا أذوا ولذلك قال أحمد بن حنبل فيما نقله عنه ابن الصلاح اتبع لفظ الشيخ في قوله حدثنا وحدثني وسمعته وأخبرنا ولا تعده يعني ولا لا تجاوزه إلا لفظ الشيخ درما تشيك ولا مشايخ كان يقول إلا الرواية تشوك أو بيانا نابي ليدارتش تذروا تايرباش إن شاء الله صلى الله عليه وسلم